إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده، وحده لا شريك له، واشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.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 صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل ما محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعده قبل أن يبدأ درسنا نبدأ بما نبدأ به من جملة من ذكر جملة من التنبيهات أما الأول فأقول يا طلبة العلم إن درسنا اليوم يتألف من أربع حصص أما الأولى فهي في ذكر تمام شروط الخلافة والإمارة والإمام وبها تنتهي هذا الباب لننتقل إلى باب في وجوب أو في باب في حقوق الإمام على رعايته حقوق الإمام أو طرق نصب الإمام أولا هذا باب طرق نصب الإمام وهي ثلاثه طرق لنصب الإمام النص والاستخلاف والبيعة والاختيار ثم ننتقل إلى باب جامع في ذكر حقوق الإمام على رأيتي وفي ذكر حقوق الرعيه على الإمام ثم بعده ننتقل إلى مسألة من أخطر مسائل هذا الباب ألا وهي مسألة الحكم لا لا لا ما هذا هو المطلوب أيها نعم انا أبدو فاقول فأقول وهذا آخر باب معنا بعده حصة طويلة في بقية فقهيات حديث علي رضي الله عنه في المذي ومعنا اليوم فقهيات تصل إلى سمان فقهيات أو سبع أرجو أن ننهيها اليوم فلا يبقى إلا مبحث الفوائد العامة لننتقل بعد ذلك إلى حديث عباد بن تميم رضي الله عنه في نقد الوضوء بالحدث وهذا إن شاء الله تعالى يكون محل لدراستنا في الغد حصة ثالثة اليوم عنوانها الجبل المتواضع وهو العلامة الألباني تواضعا مع بحث في خصله التواضع التي يجب أن يتحلى بها المسلم وخاصة طالب العلم وأما الحصة الأخيرة فما عبد الله بن أبي السرح الذي يعرف الناس مرتداً وما يعرف الناس فاتحاً وحصة اليوم عنوانها الفاتح ونحن اولى الناس بعبد الله بن أبي السرح نحن وأهل شمال إفريقيا وأهل إفريقيا أيضا الجنوب لأن الإسلام ما تجاوز البحر الأحمر إلا على يد عمرو بن العاص واستكمل بعده عبد الله ابن أبي السرح حتى وصل الإسلام إلى المغرب غربا وإلى النيجر جنوبا رضي الله عنه وارضاه فنتعرف عليه اليوم فاتحة بعد أن عرفهم الناس وللأسف مرتد ووقف علم الناس عند هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أهدر ماذا دمه مع أنه الموصوف في القيادة بأنه كان خير قائد لامته بل إنهم لم ينكروا عليه شيئا بعد ذلك بعد مجيئه تائبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح لم ينكر عليه شيء البتة رضي الله عنه وارضاه وحسبك من شرف وفضل أن تعرف أنه مات ميتة هنية سوية ما يرجو مسلم أن يموت إلا على هذه الميتة وماتها على اثر دعوة مباركة دعا ربه بها فقد مات رحمه الله تعالى مصليا مات في تشهده الأخير ودبر سلامه فسلم التسليمة الأولى ولم يسلم الثاني رضي الله عنه وارضاه فقضى بين التسليمتين فحق وحق علينا أن نعرف عبد الله بن أبي السرح بن سعد رضي الله عنه وارضاه هذه حصص درسنا الأمر الثاني المذكر تحت الإعداد ولأن طبعا من يقوم على إعداد المزكرة من طالبات العلم يقومنا بإعدادها بشيء من العناية والدقة والمراجعة وفي ذلك جهد كبير مبذول، مشكور نسال الله ان يتقبله من القائمين عليها كتابة وصفا ومراجعة وإن شاء الله تعالى تسمعون خبرا طيبا عما قريب في إن شاء الله تعالى دفع المذكرة إليكم. دفع المذكرة إليكم. مذكرة المسح على الخفي. وثم تدفع إليكم ستحدد موعد الامتحان وغالبا سيكون قبل رمضان باسبوع وتعلن النتيجة ليلة ماذا؟ ليلة الرؤية. نتيجة الامتحان. طبعا مع الإجازة التي كنت وعدتكم بها في هذا الباب. باب المسح على الخفين والاجازه كما قلت لبعض اخوانكم صارت حقا حقا لازما لانكم طبعا حضرتم واجتهدتم وبزلتم وانتحنتم ونجحتم وتفوقتم وناقشتم وكتبتم وبحثتم فماذا بعد ماذا بعد ولعل هذه الاجازه تكون فاتحه خير على طلبة العلم فتكون طريق الهمة والنشاط بالنسبة لكم وهذا هو التنبيه التنبيه الثالث نسبة للبحث البحث إن شاء الله تعالى آخر موعد له هو الخميس لا أقول غدا وإنما الخميس المقبل الخميس المقبل ليس غدا في ثلاثين ورقة ان شاء الله تبارك وتعالى كما بينت طريقة البحث وصفة البحث هو بحث مختصر ولكن ليس المختصر المخل ولا هو المطول الذي يوافق المذكرة فهو بين بين ومقصدي من هذا البحث ظاهر هو مراجعة هذه المعلومات سريعة حتى لا تضيع من رؤوسكم وأخيراً وجدت خيرا في هذه الدورة لابد من ذكره وهذا الخير الموجود في هذه الدورة العلمية وهو كثير فمن هذا الخير طبعا ما رأيت من جهد بعض إخوانكم من طلبة العلم في هذا الباب وقد اجتهدوا شديدا ورأيت في من وراء هذا الجهد خيرا هذا الخير ان شاء الله تعالى سوف يضاف إلى المزكرة وبإذن الله تعالى سوف يكون هذا الخير بإذن الله تبارك وتعالى قوة لهذه الدورة العلمية بإذن الله تبارك وتعالى من ان بعض اخوانكم طبعا كما سبق وقرا عليكم منظومته وان بعض اخوانكم قد جمع القواعد وان بعض اخوانكم قد جمع مسائل كتاب البحث المسح على الخفين في صوره سؤال وايه س وج وان بعض اخوانكم قد قام بجمع مسائل كتاب المسح على الخفين في جدول جدول رائع جدا ملخص طيب يمكن لمن ينظر إليه نظرة عابره يعني أن يتذكر باب المسح على الخفين باذن الله تعالى فيكون هذا الجدول تسكرا رائعا وطبعا هذا جهد مشكور وارجو من الجميع ان يحتذوا ان اخوانهم وان يحتزوا باخوانهم وان يكون حزوهم في هذا النشاط فليس مهمة الطالب قاصره عند الحضور والسماع والكتابة فانما هذا شيء من مهمتك ومهمتك أكبر من ذلك كما حصل من بعض اخوانكم من ارسال هذه النقاشيه الرائعه حول مساله المسح على الجبيره وكنت قد وعدت بان اقرا عليكم هذا البحث المختصر والجواب عن بعض فقراته الرائعه فهذا شيء طيب وطالب العلم لا يترك القلم ولا يدع الكتاب وإنما قد ينام وكتابه على على صدره قص وقد اعددنا لكم مفاجأة طيبة جدا هذه المفاجأة هي كتاب قيم ولعل إن شاء الله تعالى هذا الكتاب يوزع عليكم مكافأة للامتحان وجائزة الامتحان المقبل أو للأبحاث ولعل أجعله للأبحاث هذا الكتاب هو مرويات فتنة مقتل عثمان وأقول هذا الكتاب كنز لانك لا تجد كتابا أجمع منه لمرويات فتنة مقتل عثمان حتى الروايات اللي الضعيفة والروايات التاريخية الثالثه فضلا طبعا عن الصحيحة وكذا وكذا في بحث مبوب مرتب غاية في الجودة وإن شاء الله تعالى يعني هناك نسخ من هذا الكتاب بإذن الله تعالى في الطريق إليكم يا طلبة العلم وأقول هذا الكتاب فعلا يعتبر من اضافات هذه الدورة العلمية هذا الكتاب واحدة من اضافات هذه الدورة العلمية هذا العام لأن الكتاب قيم جدا وفيه نقد علمي رائع وبحث علمي رصين في مسألة تصحيح للروايات أو تضعيف الروايات مع نقد بعض الكتابات التي تكلمت عن فتنة ماذا مقتل عثمان ككتابات العقاد وطه حسين وأشباه هؤلاء الذين كتبوا في الفتنة كلاما لا يقرأ فضلا عن كونه لا يروى في جمع رائع واستقصاء كل التهم التي رمي بها عثمان رضي الله عنه وارضاه استقصاء رائع جدا ولعل هذا ما كان حاسا لي على ودفع على هذا الوعد او دفع لإنجاز هذا الوعد القديم مني بخطبة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه بإذن الله تعالى وهذه هي خطبة الجمعة بإذن الله القادمة على هذا المنبر على هذا المنبر استكمال لهذه السلسلة الدفاعية عن الصحابة والتي بدأتها بمعاوية رضي الله عنه وبخالد ثم بخالد ثم بعمر ثم طبعا بدفاعي عن الإمام البخاري وإن لم يكن صحابيا ولكنه طبعا البخاري هو الباب هو الباب فإن شاء الله تعالى هذا أيضا من الخير الذي ينتظركم يا طلبة العلم فجدوا في البحث واجتهدوا في المراجعة كتاب المسح على الخفين لأن الامتحان قادم والإجازة والجائزه والمكافاه وإن شاء الله تعالى احص ايضا اخواتي اللائي قمنا او بناتي اللائي قمنا بكتابه باب المسح على الخفين من الاسراع والاجتهاد فيه وانا اعلم يعني انهن ان شاء الله تعالى يعني لا يدخرن جهدا في انجاز هذا العمل وقد يعني جربنا من قبل في ثلاثه كتب سابقة ألا وهي الكتاب الأول الخ من عمدة الاحكام هو كتاب الوضوء ثم الكتاب الثاني كتاب أداب الاستنجاء ثم الكتاب الثالث وهو كتاب السواك وقد انجزت هذه الكتب ان شاء تعالى على خير ما يرام الا من بقيه تاتي لكتاب السواك ولعلها موجودة معدة فبإذن الله تعالى يعني ليجتهد الجميع باذن الله تعالى لاننا مسابق الوقت والزمان فبيننا وبين رمضان يعني قريبا من عشرين يوما لا تزيد إلا يومين أو ثلاثه على أخسر تقدير فجد يا طلبة العلم خاصة وأنتم في رمضان إن شاء الله تعالى يعني في الغالب تستريحون إلا أن يقدر الله عز وجل وإن شاء الله تعالى نلتقي في رمضان هنا في هذا المسجد في شرح حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم من الإحرام يعني إلى الوداع ما تعرف بحجة ماذا الوداع في درس يوم يكون بعض التراويح ان قدر الله تعالى وهناك درس آخر بين التراويح لم يستقر على موضوعه وإن كان في الغالب هذا الدرس في يكون يعني ثلاثين درسا في ثلاثين حدسا من أحداث السيرة النبوية إن شاء الله تعالى دراسة وفقها وفهما لها طيب هكذا أنا الآن أخبرتكم بنظام درسنا اليوم هذا أو اليوم هذا بل وأخبرتكم بالخطة العلمية المقبلة الله ويبقى شيء وهو السؤال والسؤال اليوم لمن؟ للرجال ذكرت بالأمس ما يقرب من خمسة عشر وجه لمفارقة المني المزي صحيح ولست أطالب بهذه الخمسة عشر وجه فتكفيني عشر منها فمن يعني ذكر تسعة تضيع عليه جائزة فعشر وإلا فلا لما وضعت خدك على يدك يا فيس مريض ثم الماذا حديد دع هذا يا فيصل فإنك في مجلس يعني السرور والفرح والمتعة ولزة العلم والحزن حجاب على الفهم لو تعلم فطالب العلم إذا دخل مجلس العلم ترك دنياه يعني على بابه وأحزانه وألامه وليس في راسي إلا العلم وحده كما حصل من يحيى بن يحيى وهو قريب منكم أندلسي لما جاء مالكا ليطلب عليه العلم فجاء الفيل فخرج الطلبة من مسجد مالك ينظرون إلى الفيل فقال له مالك يا يحيى ألا تخرج لترى الفيل لتنظر فإنه ليس في بلادكم مثله ما في بلادكم فيل الاندلس لان الفيل لا يعيش الا في الاغواء الايه الحره فقال ما جئت من الاندلس ارى الفيل أه العشره اجوبه يا طلبه العلم وما ارى الرايات اليوم خفاقه أه طيب أيها الاخير قل المزي عديم اللون والمني أبيض يميل للصفرة. اثنين. المزي يكون أول الشهوة والمني يكون آخرها. ثلاثة. المزي لا يكون منه الولد والمني يكون منه الولد. أربعة. المزي لا يعقب فطور بينما المني يعقب فطور. خمسة. المزي يجب منه الوضوء يجب منه الوضوء وطهارة الزكر والأنسين وأما المني فلا يجب منه إلا الغسل ستة المزي, المزي طهارته النضح وغسل الذكر منه أما المني فطهارته ممكن السلت والفرق ونحو ذلك سابعا المزي قد يكون بعد البول كما جاء في حديث من عبد الله بن سعد وأما المني فلا يكون بعد البول تمني لا تزرموه المزي لا يفسد الصيام بينما المني في قول بعض للعلم يفسد الصيام إذا خرج بقصد وشاو عاشرا نعم المزي لا يغسل منه إلا محله وأما المني فيغسل منه البدن كل طيب أصف ولك جائزتك هداه الله هداه الله إياك أن تفعل ثانية وإلا وجبت العقوبة في حق تدري ما العقوبة ها؟ طيب عارف العقوبة ولا ما عارف العقوبة؟ رطلع طلب التعيين النار ما يعرف هو طلب التعيين. الذي ضحك يعرف. طلب التعيين هذه في الجيش إذا عرضوا أن يعاقبوا جنديا طلع في طلب الـ تعيين يعني يجيب الطعام. هو <تصفيق> لبس. صحيح المزي لا يخرج بدفع طيب ناتي الى الشرط الثامن من شروط من شروط التي يجب توافرها في الخليفه والامام العداله العداله قلت وان كان شرطا مختلفا عليه وإن كان شرطا مختلفا عليه ولم يأتي به إجماع أو فيه إجماع إلا أنه الراجح إذ قال الله تعالى لإبراهيم إني جاعلك للناس اماما إذ قال الله تعالى هذا الدليل الأول لإبراهيم إني جاعلك للناس اماما فقال إبراهيم ومن ذريتي الأب يتمنى أن يكون ابنه خيرا منه إنسانان فقط في الوجود يتمنيان أن يكون خير غيرهما خيرا منهما الأب والعالم الأب والعالم ليس يتمنى غيرهما أن يكون غيرهما خيرا منهما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين اخ تبرع بالجيزه اليوم يعني اخ له جيزه قديمة من أنت خذ أصول في التفسير وأن تخذ تسهيل الفرائد الكتاب من جدا فستشوف تاليف الشيخ ابن عثيمين وتخرجات الشيخ الألباني يعني طيب قال الله تعالى لا ينال عهد الظالمين والآية نص في منع ولاية الظالم يعني الذي ليس بعدل والله تعالى في الآية لم يقبل شفاعة إبراهيم فيه. بما يدل على امتناع ماذا تأكيد امتناع ولايته لأن إبراهيم لما قال لله ومن زريته طلب ذلك لمن لزريته فمنعه الله فلم يمنع الله إبراهيم إلا تأكيدا على منع ولاية من الظالم ووجوب من العدالة في الإمام وأما الدليل الثاني قول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا طبعا الزعم أن هذه الآية نزلت في مروان ولا في أبيه هذا كلام فارغ هذا كلام فارغ يا أيها الذين آمنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين قلت فإذا منع الله تعالى شهادة الفاسق والشهادة ضرب من ضروب ماذا الولاية لما أنت تشهد على إنسان فأنت صارت لك ولاية عليه لان شهادته قد تستوجب ماذا عقوبة لك أو تستوجب إثبات حقه لك واضح والقاضي استمد سلطانه من ماذا من وجود من شهادة فالشهادة نوع من أنواع الولاية فلما منع الشهادة منع الولاية من باب أولى وأما الدليل الثالث فهو الخياس على النبوة فلما جمع الله تعالى بين الملك والنبوة دل ذلك على اشتراكهما في بعض الصفات ومنها العدالة، إلا أن النبوة تفارق الملكة بماذا؟ في العصمة تزيد عليها في العدالة بأن عدالة الأنبياء عدالة عصمة، أما عدالة غيرهم من الخلفاء والأمراء فهي عدالة تقوى. وهي عدالة لا يمكن أن تكون كاملة، لكن عدالة الأنبياء عدالة إيه كاملة؟ عدالة الأنبياء عدالة عصمة وتقواة. أما عدالة غير من الخلفاء والأمراء هي عدالة تقوى تقواة و وليس عصمة. عدالة الأنبياء عدالة ماذا؟ كاملة، ولكن عداله الخلفاء أو الأمراء لا تكون عدالة إيه كاملة؟ واضح. ماذا عندك يا مهم ممكن هذا طيب قوله نعم طلب طلب واضح ولا يمكن أن يطالب أيوب بالعدل إلا أن يكون عادلا طيب قلت ومن أدلة السنة نهي النبي صلى الله عليه وسلم تزويج عن تزويج الفاسق والزواج ضرب من دروب ماذا؟ الولاية فإذا منع تزويج الفاسق والزواج ولاية منع بذلك ولايه الفاسق من باب أولى وقد جاء في السنة من ذكر السبعة الذين يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله فقال إمام عادل والنظر الصحيح والنظر الصحيح قد دل على اشتراط شرط العدالة قد دل على اشتراط العدالة في الإمام وذلك لان من مقاصد الاماره والخلافة لان من مقاصد الاماره والخلافه شرعا اقامه ماذا اقامه العدل وقد قالوا فاقد الشيء لا يعطيه والعدالة هي ملكات نفسيه ملكات نفسيه تحمل الانسان على اجتناب الكبائر والصغائر حتى زاد بعض اهل العلم فقال وتمنعه المباحات التي تقدح في المروءه يعني حتى الأمور المباحة لا يفعلها لأنها تقضح في مرؤته يبقى يجتني بالكبائر والصغائر بل حتى المباحات التي لا التي تشين المرأة ولا تزينها واضح؟ قلت ولا يلزم من هذا اجتناب الكبائر والصغائر بمعنى العصمة لأن هذه صفة خاصة بالنبوة وإنما هذا يعني في غالب حاله إشكال وأشكلاء المخالفون أو المانعون من أنه إذا جازت إمامة الفاسق في الصلاة إذا جازت امامه الفاسق في الصلاه كما هي عقيده كما هي عقيده اهل السنه من الصلاه وراء كل بر وفاجر جازت امامته الكبرى لان الامامه الكبرى من امامه الصلاه يبقى هذا اول اشكال عندهم قالوا اذا جازت امامه الفاسق وعقيدة اهل السنه الصلاة وراء كل بر وفاجر قالوا عليه تجوز امامته واضح ويجوز تنصيبه لان الامامه الصلاه من الامامه الايه الكبرى وبينهما تلازم قلت جوابا وهذا التلازم لا يقتضي التسوية بأن ما يجوز في الأول يجوز في الثاني وسانيا وتجوز امامه الفاسق في الصلاة لانه لا تعلق لفسقه بصحة الصلاه يعني هو فاسق يفعل ما يفعل لكن اذا وقف في الصلاه صلى بين لا تعلق فسقه بماذا في صفة الصلاة بينما بينما فسقه مؤثر في ماذا في اقامه الدين والعدل فامتنعت التسوية سالسا بل إن إمامة الصلاة فارق الامامه الكبرى كما في جواز كما في جواز امامه الاعمى يعني الاعمى تجوز امامته يعني في الصلاه بينما لا تجوز ولايته ولا خلافته رابعا وهذا قياس في مورد النص وهذا قياس في مورد النص، وهو قياس فاسد الاعتبار. يبقى جبنا عن هذا الإشكال يا طلبة العلم أربعة وجوه. ماشي؟ خلونا نعدهم حتى نسمع محمد. طيب، يا أبا حمد، أمسك المكروفون واقرأ علينا هذه الأربعة وجوه للرد. وأعط وجهك للجلوس. ها الأول أمسك التلازم بين إمامة الصلاة وإمامة المسلمين عامه في خلافة ودولة لا يقتضي التسوية واضح لأن قول المخالف هنا أن هذا يقتضي ماذا تسوية نقول لا لا يقتضي التسوية فإن وجد تلازم بينهما إذا جازت إمامته للمسلمين يعني الإمامة الكبرى فهو أولى بالإمامة إمامة ماذا؟ الصلاة ودي مساله مهمه جدا يعني لو جاء إلى مزجدنا أمير ولنا إمام راتب من يتقدم؟ الأمير يتقدم على الإمام الراتب الأمير يتقدم على الإمام الراتب لأنه لا يعلو أحد على الأمير ولا يتقدم أحد بين ديه ولأن حق الأمير أعظم من حق الإمام ليه؟ الراتب ولذلك ترى الصحابة كان يتقدم يصلي بهم من أبو بكر وعمر وعثمان معيني في الصحابة من هم ماذا أقرأ للقرآن يعني ابي بن كعب عمر لما قع من الناس على إمام واحد في التراويح جعل من جعل أبي ولم يصلي هو بما دل على أن الأمير أولى فلا ليس هناك مساواه وإن كان هناك تلازما فإن كان هناك تلازم بين إمامة الصلاة والامام الكبرى لكن لا يقتضي التسوية احسن. أقول وفرق بين إمامة الصلاة والإمامة وخلافة المسلمين الأصل لا ولاية لفاسق الأصل أنه لا إمامة لفاسق لكن جوزنا إمامته في الصلاة ليه لانه حال تلبسه في الصلاه لا معنى ليه، لا معنى لفسقه واضح لان فسقه غير مؤثر فين في الصلاه هو خارج الصلاه يفعل ما يفعل ولكن اذا صلى لنا احسن الصلاه تم ركوعا سجودا كذا الى اخره يبقى اصبح فسقه ليس مؤثرا فين في الصلاه لكن فسقه مؤثر في اقامه الدوله لإني فسق يؤثر في إقامة الدين وإقامة ماذا العدل ثالثا صحيح إمامة الصلاة فارق الإمام الكبرى بدليل أن أحيانا يجوز لنا في الصلاة أن يؤمن الأعمى صحيح لكن في الخلافة لا تجوز إمارة الأعمى ولا خلافة الاعمى يبقى بينهما مفارقة يمنع التسوية المطلقة رابعا أنا عند نص يقول لا ينال عهدي الظالمين عندئذ لا يرد علي هذا القس تمام هذه ورقه جاءتني فيها سأسمع لك يا محمد يقول قد وفيتم بالإجابة تف والله ثم والله ثم والله الثالث لو لم يكن لمثل هذه الدورة العلمية ثمره إلا الأدب وإلا ما يستفيده المرء في هذه الدورة من الأدب فحسبه ذلك لأن العلم إذا لم يحل بأدب ولم يحمل في وعاء أدب كان شرا وشئما على الناس والله كان شرا وشؤما على الناس وقد يكون الجاهل عند إذن ماذا خيرا منه قد يكون الجاهل عند خيرا خيرا خير منه ولذا قل يعني إذا كان الناس بحاجة إلى العلم مرة فهم بحاجة إلى الأدب كم ثلاث مرات بل تسع مرات فأحسن صاحب أحسن صاحب هذه الورقة من قوله وفيت من لا طبعا أنا لا أسنع عليه لما أسنع إنما أسنع عليه لماذا لأدبه حتى لا يفهم من ورقته أنه يستدرك على ماذا على الاستاذ في الجواب تمام؟ ولذلك يحسن لو أنك قدمت للأستاذ شيئا تقدمه إما في سورة سؤال ماذا لو قلنا كذا أو كذا كما قال الصحابي أو اغسلها ما لن اغسلها لئلا لكان ذلك من الاستدراك لكن قوله أو اغسلها فيه من التخير والاحتمال فهذا أدب واضح فإذا قدم بهذا حتى لا يفهم أن كلامه الذي يأتي بعد هو ضرب من ضروب الاستدراك على الإجابة التي إيه؟ التي سمعت فهو يجيب بجواب رائع وهو التعذر تعذر وهو وجود إمام عدل لكل جماعة في الصلاة هذا أمر متعذر لكن بخلاف إمامة المسلمين الكبرى فلا يتعذر وجود عدل فعلا احنا اليوم جماعات المسلمين كان في الصلاة ملايين الجماعات عشان نجيب ملايين العدول قد يتعذر هذا وهذا كلام لوجه لو فعلا فسقطت العدالة في إمامة الصلاة للتعذر بينما لا تسقط في الولاية الكبرى لعدم التعذر أقول يا محمد أحسن سنت والله يا محمد سنت مرتين يقول هو قال الصلاة ما قالش تقديمه يعني إحنا لا نقدمه من الأصل ولكن إذا صلى لنا فنحن نصلي وراءه يبقى مورد النص عندما ماذا عندما تقام الصلاة ويتقدم وليس مورد النص عند الابتداء فنحن لا نقدمه من الأصل والأولى أن نتخير إمامنا الذي يصلي لنا قلت وقد أفاد بعض طلبة العلم بأن وجود الإمام العدل لكل جماعة متعزر بأن وجود الإمام العدل لكل جماعة في الصلاة متعزر بخلاف الإمام في الولاية الكبرى وسادسا وأفاد بعض طلبة العلم بأن قولهم الصلاة وراء كل بر وفاجد إنما مورده على الانتهاء إذا صلى إذا صلى لنا نصلي وراءه وليس مورده وليس مورده على الابتداء من تقديمه للصلاة أصلا ولذا شرط النبي صلى الله عليه وسلم في من نقدم شروطا شرط النبي صلى الله عليه وسلم في من نقدم شروطا منها ماذا القراءة والحفظ والعلم والسن والهجرة القراءة والعلم والسن والهجرة والظن والظن بمن اجتمع فيه هذه الصفات أن يكون عدلا يبقى هذه ستة وجوه رائعة في الجواب نات إلى الإشكال الثاني من أمر النبي صلى الله عليه وسلم طاعة الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك وهذا ظل وهذا ظل بما قد يفهم منه مشروعية تنصيب الظالم لأنه إذا جاز إذا جاز الصبر أو إذا وجب الصبر والسمع والطاعة مع الظلم انتهاء جاز تقديمه ابتداء إيه ما مفهومه ها إذا جاز إذا وجب الصبر الصبر والسمع والطاعة مع ظلمه انتهاءا جاز تنصيبه ابتداء واضح طيب احنا لنا قاعدة في حمل هذه النصوص قول يا نصر نعم هذا النص مورده في وجوب السمع والطاعة مش في التنصيب مش في تنصيبه من الابتداء فمورد النص في مسألة نقرة ليس كل ما يجوز انتهاء يجوز ابتداء نحن لا نسلم بهذه القاعدة فهناك أشياء قد تقر من حيث الانتهاء وإن كانت لا تجوز من حيث الابتداء هذا ليس على حقيقته من باب ضرب المثال كي نقول لك اسمع وأطع لو أنه أخذ مالك وضرب ظهرك لا ما فيش في الرواية هنا أمرا من دلالة المفهوم وإحنا عندنا دلالة المنطوق هنا اسال سؤالا وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك هل هو ظالم ما قد يكون هذا منه بتاويل والتأويل يمنع ماذا ها يمنع وصفه فين بالظلم لان ما تراه انت ظلما قد لا يراه هو ايه ظلم صحيح ولا لا يعني الولد لما ابوه يعطيه مصروف ناقص بعض الشيء يمشي له ده ظلم ده فلان صاحب ما ياخد كذا وكذا هل هذا ظلم على الحقيقة لا مش ظلم من قال ان المصروف واجب وقد سمعت من الاباء من يكاد يلعب من فنع المصروف قال لي احد الاباء قال انا عايز اعرف بس مين اللي اخترع المصروف ده انا اروح له فاذا ما يراه ما يراه أحدنا ظلما قد لا يكون عند الآخر ماذا ظلما فعلا واضح ودي مسألة مهمة جدا يخلنا في التعامل مع الولاء على وجه خاص ويعني وأنا أقول وأنا اقترب شيئا ما من بعض أهل القرار يعني كفي العمل عندنا فرأيت أشياء قد ننكرها نحن على ظاهرها. يعني مرة أبعد مدرسا مثلاً. فأخذ المدرسون يرجفون هذا ظلم وتخرب بيت ومش عارفه لكن هم ما يعرفون سر له سر الإبعاد لولا هذا الإبعاد لدخل الرجل في مشكلات قد تصل إلى حد ماذا السجن لأنه ضرب ماذا ضرب طالبا ولم يكن هناك حلا للمشكلة إلا بماذا بايقافه عن العمل وإلا لا تم تفعيل الأمر الإداري ولو تم تفعيل الأمر الإداري دخل في مشكلاته لكن الناس ما تعلم الناس ما تعلم واضح وهذه مسألة ملمة جدا ما تراه أنت ظلما قد لا يكون على الحقيقة, الحقيقة ظلما فهو قال ضرب ظهرك وأخذ مالك قد يكون أخذه بشبه وضربك بشبه واضح كما حكى الشيخ ابن عسيمين والعهد على الراوي وهو خير الراوي أن الناس رأوا يعني عالما يضرب يضربه من عالم اخر اول ما يشوفه كده يقولوا ها دعاميه دا تكذا داعمين دا السلطان يضرب العالم ده منافق لكن يعرفون السبب ان العالم المضروب هذا تكلم في حق السلطان بكلام فاستوجب ذلك التعذير وكاد السلطان أن ان يقتله فدخل عليه العالم الضارب هذا فقال ما أرى أن تقتله أرى أن تكتفي بتعزيره قال وما ترى من التعزير قال عندك من سور التعزير الشرعي الضرب مرضيش يقول له الحبس تمام؟ قال له نعم ولكن تكون أنت أول الضاربين تكون أنت أول ليه أول الضاربين لينزقه فلما ضربه إنما ضربه ليستنقذ ماذا رقبته من سيف السلطان من سيف السلطان فانتبه إلى هذا لانه مهم هو ضرب زارك نعم وأخذ مالك قد تكون عنده ما عنده شبهة فأيه ولا لا والشبهه دي معتبرة معتبرة جدا واضح يعني سأذكر مثالا صريح ذكرت لنا وكالات الأنباء والعهد على الراو أنه تم عندما عبر رفح تمام ثم عندما عبر رفح تقميد أموال كثيرة كانت مع بعض الفلسطينيين من حماس يريدون ماذا الدخول بها إلى غزل وقدرت بملايين الناس أول ما سمعت هذا هو ما قال احنا نأخذها لجيوبنا هو جمدها طيب ليه جمدها ها لان فعلا اثبتت الوقائع استخدام حماس لهذه الأموال في الدعايه الانتخابيه يبقى الاموال مش هتذهب لمن مستحقين وسانيا وهذه مساله مهمه جدا لو جاءك إنسان قال لك انا عايز أكل. قلت له تعال اجلس هاتوا يا كل ما عندكم في الثلاجه من طعام وكل ما على النار من طعام ولا تنسوا الفاكهة والحلوة والخبز وكل شيء فقال لك لا اديني فلوس يبدأ عايز يطعم؟ ها نفس ما حصل قالوا عايزين نعمر غزة فقيل لهم نعم سوف نعمرها لكم ونبعث ونبحث ونبحث ونبحث بشركات المقاولات الضخمة لتقوم بماذا بكل الابنيه المطلوبة على أكمل مستوى قالوا لا أعطونا ليه اعطونا المال انت عايز تبني انت الذي وضعت علامه اليه الاستفهام وانت الذي وضعت نفسك في اطاره ريبة وشك وشبه واضح وهذه مساله مهمه وقد يكون عند السلطان شبه حق في اغزي هذا المال وضرب الظهر فلا يكون ظالما عن الحقيقه يبقى الجواب من وجوه الاول وإنما هذا في الامام المتغلب وإنما هذا الحديث في الامام المتغلب كما حمله الامام احمد رحمه الله وليس وليس المتغلب مجمعا لشروط وليس المتغلب مجمعا لشروط الاماره او الولايه على الحقيقه ثانيًا، قول وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك لا يعني أنه ظالم، لأنه قد تكون عنده شبهه شبهة حق أو شبهة تأويل، تمنع وصفه حينها بالظلم. ثلاثة. وهذا من دلالة المفهوم وقد مضى معنا من دلالة المنطوق ما يرده أربعة وإنما الحديث مورده في السمع والطاعة ولا تعلق له بالتنصيف والاختيار خمسة وليس كل ما يجوز على الانتهاء أو عند الانتهاء يجوز عند الابتداء ستة وإنما يحمل الحديث على المبالغة في السمع والطاعة طلب المبالغة في السمع والطاعة وليس هو على ظاهره وحقيقة أجبنا ايضا بستة وجوه عن هذا الإشكال الثاني يا طلبة العلم بقي معنا شرطان وهما شرط العلم وما يتفرع عليه من شرط الاجتهاد والشرط الأخير وهو شرط الحرس عليها وطلبها ولكن ترانا اليوم ما نستطيع وما أفعل فإن لو درسنا هذين الشرطين فأهم بحاجة إلى قرابة سلس ساعة أخرى وقد تصل لنصف ساعة فماذا نفعل؟ امان أننا ننتقل لحصة الفقه من هم على المذهب الاول يرفعون ايديهم المذهب الاول نكمل الشروط يعني وننهي الباب اليوم على استحياء يا محمود ليه كده ها دول عيد اعضاء من الشعب دي ها طب من هم على المذهب الثاني يرفعون ايديهم ها كثير طيب اسم أعطوني عشر دقائق تمام وفي الغد إن شاء الله نتم مع ان المفروض درس الغد يكون كله لليه للفقه أصلا درس الخميس وللاثنين اللي ليه للفقه طيب ماشي خلاص اكتبوا ولو في عشر دقائق نقول الشرط رقم كم تاسع الشرط التاسع وهو الحرص عليها عدم الحرص عليها وقد نص عليه فريق من أهل العلم من أن لا يحرص عليها لحديث ابي موسى الأشعري لما دخل ورجلاني على النبي صلى الله عليه وسلم دخل ورجلان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا امرنا يا رسول الله امرنا يا رسول الله صور هناك اشكال نسيته وهو الاشكال بقول الله تبارك وتعالى امرنا مترفيها في القراءه الثانيه امرنا مترفيها ففسق هذا نفعل الان ها طيب انا أخذ... ناخذ بعد المساله في سوره استدراك عشان ما نضيعش المساله طيب قلت فقالوا امرنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان لا نولي هذا من ساله الا انا إن لا نولي هذا من ساله ولا من حرص عليه ولا من حرص عليه؟ قلت وهذا نهي جازم في توليه من حرص عليها أو سألها. نعم. في عدم توليه من حرص عليها أو سألها حتى أبان النبي، حتى أبان النبي صلى الله عليه وسلم السبب، فقال. فانك ان اعطيتها ان اعطيتها عن مساله وكلت اليها ان اعطيتها عن مساله وكلت ايه وكلت اليها وان اعطيتها عن غير مساله اعنت عليها اعنت عليها قلت بل هذا أصل في كل ولاية وفي كل تقدم حتى تقدم العلم وقد قالوا قديما الإنسان لا يرى نفسه حتى يرى يعني لا ترى نفسك أهلا لشيء حتى يراك من الناس أهلا لذلك قلت ومن هنا؟ ومن هنا سيقه الخلافه الى من الى ابي بكر انه لم يطلبها ولم يسالها مع ان ابي بكر رضي الله عنه حاله خاصه واستثناء لانه الوحيد الوحيد خليفة المنصوص عليه لن تجد خليفة جاء بحقه نص إلا من واختلفوا في عمر وعثمان وأبي بكر لكن قالوا أنه هو, هو الوحيد الذي جاء فعلا للنص إيه؟ عليه نص الشرعي مش الاستخلاف استخلاف حصل استخلاف لعمر لكن النص الشرعي على أن أبا بكر أمير فليفة هو أبو بكر واحد ذلك لما قم قالوا في طرق تنصيب الإمام ثلاث النص بعض ائمه العلم قال النص ده مش من طرق التنصيب ليه لان دي حالة استثناء وحظة خاصة إنما البيع والاختيار وثانيا الاستخلاف وثانيا الاستخلاف واضح طيب هنا إشكالات وأجوبتها الأول وهو قول سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي وفي طلب الملك بل طلبه على وجه مخصوص ها كيف الجواب سرعه شنون المساله قول يا نصر لا لا طلب ملكا ربي هب لي ملكا شرع من قبلنا ممكن ها. هذا نبي والأنبياء الأصل في من الوحي فهو ما طلبه بنفسه لأن الأنبياء أفعالهم راجعة إلى ماذا؟ إلى الوحي زي النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك ده كان بيتزوج النساء قل له ما كان يتزوج النساء يقول لك إزاي يا أخي ما كان يتزوج إنما كان يزوج لكن ما كان يفعل ذلك بإرادته قال تعالى عصى ربه إن طلق قلنا أن يبدله فلما قضى زيد منها وطرا يعني هو في ذلك كان مامورا صلى الله عليه وسلم ما كان مريدا ولا مختارا شرعا. هذه الخصوصية لسليمان بدليل قولها ملكا لا ينبغي ولا يجوز الاستدلال بخاص على أمر إيه؟ على عام. ما يجي واحد يستدل بأمر خاص على أمر عام. يقول لك أنا يجوز لي ان تزوج أكثر من أربع نساء. لماذا النبي تزوج أكثر من أربع نساء؟ طبعا هذا أمر خاص. ما يستدل به على أمر عام. العربي كده يقول له يا ممكن اه يا فيصل إذا تعارض شرع من قبلنا مع شرعنا ده يعني فيصل في طريقه في أجوبته ومحمد في طريقه في أجوبته محمد طريقته تعتمد على النظر والاستدلال وإيه آه محامي دائما مخه شغال لكن ما تراه شغال في المصائب اما فيصل فأجوبته في الطريق المختصر يعني لا يدخل في ماذا في ضروب ولا في طرق هذا شرع من قبلنا نعم طيب نبينا قال لا تسال الاماره خلاص انتهت ما لنا حاجه فيه في, في دليل سابق طالما في دليل لاحد ففعلا هذه طريقه حسنة ايضا في الجواب وهي ما يسمى باليه بطريقه المختصر الايه المفيد والطريق السريع العاجل شيء طيب طيب نقول اولا ان هذا من شرع من قبلنا وهناك خلاف أصولي وهناك خلاف اصولي في أن يكون شرع من قبلنا شرعا لنا وسانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم في شرعنا نهى فقال لا تسأل الإمارة فقال صلى الله عليه وسلم لا تسأل الإمارة فلا احتجاج عند إذن بشرع من قبلنا لما جاء في شرعنا ما ينهى ما ينهى عنه ثالثا وسليمان ما طلب الملك لأنه أصلا كان ملكا هو ورث سليمان وداود فهو ما طلب لأنه في الأصل كان ملكا وإنما طلب ماذا مزيدا منه طلب قوة في هذا الملك وسعة فيه رابعا أن سليمان حاله ان سليمان عليه الصلاة والسلام حالة استثناء وخصوصي بدلاً قوله لا ينبغي لأحد من بعده لا ينبغي لأحد من بعده ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى هذه الخصوصية يراعي هذه الخصوصية لما أمسك الشيطان وقال له لا دعوة سليمان حمكم الله خامسا إنما سليمان ما طلبها من البشر وإنما طلبها من الله دعاء وابتهالا سادسا وفي قوله هب لي معنى ينبغي التفطن إليه ما في معنى الهبى من الخصوصية ولا تنسى أنه النبي ولا تنسى أنه النبي والأصل في الأنبياء الوحيد ثانيا الإشكال الثاني يوسف عليه السلام من قوله جعلني على خزائن الأرض جعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم قول يا محمود يوسف ما طلب هنا الوزارة ملك هو اللي طلب منه بدليل انه قال له من قبل إنك اليوم لدينا مكين أمين إنما هو طلب وزارة خاصة لوزارة المال لكن نفس الوزارة عرضت عليه ولذا لما أنكر عمر على أبي هريره قال تقبل الإمارة وقد عرضت على خير منك فقال أبو هريره ذاك يوسف بن يعقوب الكريم بن الكريم بن الكريم أما أنا فابو هريره بن أميمة فهذا نص ظاهر على أن يوسف ما طلبها وإنما عرضت عليه اثنين إن هنا كانت هناك مفسدة أكبر وهي أن البلد تجوع وأنه لا أعلم منه فتقدم لأن الحال كانت حال ضرورة وحل حاجة جيد يا محمود تحقق شروط الإمارة فيه حفيز عليم أه. إذا لم يتقدم غيره يبقى يوسف تقدم لأنه امتنع غيره يبقى نقول يمكن أن يجوز طلب الإمارة في حالة, إيه؟ حالة مخصوصة إذا كان يظن الإنسان أنه لا أعلم منه ولا أعرف منه ولا أفقى منه في هذا الشيء كما اضرب مثالا احنا قام في المسجد حيرين في شيء معين فجاء شخص قال يا اخواننا انا بفهم في هذا خلاص يبقى الجميع يعملوا ايه يترك الامر له الولايه مش كلها دي طلب وزاره خاصه مش الاماره العظم جاي ماله صحيح أحسن في وحي هنا وإلا لتعقب الله طلب موسى كما طلب يوسف كما تعقب الله طلب نوح وقال انه ليس من ايه من أهلك فعدم تعقب الله طلب يوسف ذا في معنى نقول الجواب الاول وإنما عرضت عليه ولم يطلبها وانما عرضت عليه ولم يطلبها كما جاء في اثر ابي هريره الشهير كما جاء في أسري أبي هريرة الشهير في نزاعه مع عمر أن قال له أن قال له تقبل وزارة أو تقبل إمارة وقد عرضت على خير منك وقد عرضت على خير منك قال ذاك يوسف بن عقوب ذاك يوسف بن عقوب النبي بن النبي أما أنا فأبو هريرة بن أميم سانين والأصل في افعال الانبياء الوحي كما قال رب العالمين بعدها وكذلك مكن ليوسف في الارض يبقى يوسف ما طلب ذلك بلسانه إنما طلبه بأمر ربه ولذا قال الله بعدها وكذلك مكن ليوسف في الارض ثالثا ويوسف لم يطلب في ذلك الولايه العظمى ويوسف لم يطلب في ذلك الولاية العظم وإنما طلب عليه الصلاة والسلام وإنما طلب عليه الصلاة والسلام وزارة خاصة رابعا ويوسف طلبها وإنما طلبها حال ضرورة ولبوء طلبها حال ضرورة ولبوء لان مصر يومها كانت في المجاعة ممكن خامسا وأن يوسف عليه الصلاة والسلام إنما طلب وزارة المال على وجه الكتوس لأنه ليس أعلم منه ولا أعرف فمن أجل أن يدفع مفسدة أن يوسد الأمر إلى غير أهله سادسا وهذا من شرع من قبلنا وقد جاء في شرعنا ما ينهى عنه بدليل أن إمرته كانت تحت ولاية كافر إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالآخرة بينما بينما لا يجوز في شريعتنا تولي المسلم لمن؟ للكافر آخر إشكال وهو إمرة خالد بن الوليد في مؤتاء ان قال صلى الله عليه وسلم هو ولى نفسه هو ولى نفسه طب بسرعا أجيب عشان الوقت الأول وهذا ليس في الولاية الكبرى وإنما في الولاية المؤقتة ثانيا وإنما ولى خالد نفسه لأن الحال كانت حال ضرورة ملجئة من قتل ائمه الجيش أو قادة الجيش الثلاثة ثالثا وأن خالد ولا نفسه لما حاول أن يولي غيره وهو من ثابت بن أقرم فامتنع ثابت يعني هو حاول يولي ثابت فثابت امتنع رابعا وخالد ولا نفسه لمفسدة كبرى وهي أن يبقى الجيش بلا قائد فيفنى خامسا والأصل في خالد الولاية بدليل قول عمر والأصل في خالد الولاية والإمارة بدليل قول عمر رضي الله عنه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدل يعدل بي ولا بخالد مز اسلم يعني أول ما أسلمنا ما كان يعدل بنا إيه؟ احدا يقدم سادسا وخالد بن الوليد سيف الله المسلول على المشركين نشوف مسلوله على المشركين تاملوا اخواننا هذا المعنى يبقى سيف خالد لا يسلى على من على مؤمن يبقى مالك بن نويره هذا لم يكن مؤمنا لان الحديث كده قال سله الله على من على المشركين فلا يكون هذا مالك بن نويره ابدا مؤمنا وثانيا وصفه بأنه سيف الله سيف الله سيف ايه هد يبقى سيف خالد لا ينزل الا بماذا إلا بحق وإلا بعدل اعتبر بدلالات الألفاظ ده باب العلم ده العلم دلالات الإيه الألفاظ وهو باب التميز بين طلب العلم أنهينا هذه المشكلات الثلاث بقي معنا استدرات وقد وقد يشكل في جواز ولاية في جواز ولاية الفاسق بقول الله تعالى وإذا أردنا أن نهلك قرية إذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفية في القراءة الثانية ففسقوا فيها عارف اللي أعطيني خمسة أجوبة كاملة أنا أعطي جائزة فوري يلا ليكون اليوم يعني يوما خاصا في الجوائز. هات الثالثة أبو مالك حتى تكون الجوائز اليوم وترن. والله وتر ولا وتر وتر بكسر الواو. صحيح؟ من اللي قالك سؤ؟ ليه يا فس؟ بالفتح. طب ليه ضبطه بالفتح ولم تضبطه بالكسر؟ شوف أحبات سبوا والكتأ يطمع فيكم <تصفيق> لا قول يا ها. أنت يا عمر لا وتر ولا وتر وتر وتر بقى يخلل ايه؟ بالصلاة تمييزا لها عن الاسم يقال صلاه ليه الوتر لكن الاسم وتر زي دبر الجارحة بالضم لكن ضبر اللي هو بعد تسبحون ضبر كل صلاه لكن الجارحه بالضم فهمت هذه الفائده ضعها في جلبانك وسط طلع بشناترك ولا تنغي نغيه الا ماذا الا بحق ها محمد عمرو وفيصل لا خمسه انزل يدك الا عن خمسه لان الجواب ظاهر اربعه لا انت سبقت بالجائزه معك خمسه محمد وعمر ها لطالما تكلمت اليوم كثيرا قول يا عمر امين ويا هذا في مورد الزم وليس في مورد المده اه ده وجه تفسير فعل أمرنا يعني كسرنا كسر الفساق بدليل أنا اهلك وفينا الايه قال إذا كسر الخبث انا اهلك وفينا الصالحون قال إذا كسر الخبث ثلاث تمام الايه يبين عدم جواز ولايه الفاسق اربعه لا تسهيل الوصول الى فامع المسلم الشيخ عطيه سالم شوف اسمه الشيخ الايه العلامه اقو افيدكم فائده هذا الشيخ كان يعمل تمرقي الشيخ عطيه سالم تلميذ الشيخ شنقيت النقيب اول ما سافر المملكه لما اسمه يقرم بعبد المحسن بن حمد ابن حمد العباد اللي هو كان رئيس الجمع الإسلامي شوف يبلغ التمرق من الفضل لماذا سافر إلى البعصة في البعصة الطبية المصرية اللي المدينة النبوية فكان يحضر في المجلس في المسجد النبوي لشيخه عطية سالم فبدأ يطلب العلم حتى تميز وصار إماما فيه، وهو الذي جمع لنا كثيرا من تفسير الشيخ شنقتي، وكان مدرسا في الحرم النبوي، وقد رايته بعيني وسمعت منه، وسألت غير أنه اعتذر عن الجواب إذ كان هذا في مرض شديد، واعتذر لي يعني بأدب قم يعني وطيبة العالم المعهودة أشار الي بيدي قال يا بني أنا مريض. كانت لهم محاضره قيمه جدا سمعت من هنا. شيخ عطيه سالم ها انت معك كم هذي ثلاثه اجوبه صحيح يبقى طرأ عليهم ولم يكن عند تاميره ماشي ده جوابه هو اهم جواب امرنا الامر كم نوع الامر كمنوع طيب اسمع عشان اقربه لك لو انا وضعت يدي هكذا هذا امر امم امر ايه هذا ضعوا ايمانكم على شمائلكم في الصلاه شرعي امر ايه شرعي ولو رفعت يدي انا الان قد يكون الامر إيه؟ أو كونيا قدريا طب أمرنا متر فيها والأمر القدري لا يستوجب أن يكون شرعيا ففي أمور قدرية وليس شرعية كالإيه؟ كالكفر هذا أمر واقع قدر لكن هل تراه شرعا ما هو شرعا خذ يا عمر يلا حقك محفوظ يا محمد عينه آه. طيب نقول اولا قوله أمرنا ليس أمرا شرعيا وإنما هو أمر قدري كوني ولا يلزم من كونه قدرا أن يكون شرعا ثانيا أن تمام الآية يرد جواز يرد يرد جواز ولايتهم من قوله فدمرناها تدميرا سالسا أمرنا يعني كسرنا كسر المترفون ولا علاقة لها بالإمارة أمرنا مترفيها يعني في الولايات الصغرى للكبرى ليه لأنه قال أمرنا كذا واحد والولايه الكبرى لا تنعقد إلا لمن إلا لواحد رابعا وأن الفسق طرأ عليهم ولم يكن اصلا بقرينة قوله ففسقوا فيها والفاء ترتيب وتعقيب خامسا وأن هذه في الولايه الصغرى بدليل وإذا اردنا أن نهلك وليس في الولاية الكبرى سادسا وإنما تجوز إمارة الفاسق إذا كان الجميع فساقا وكان أقلهم فسقا هذا قال ببعض أل العلم إذا كان الجميع فساقا يختارون ماذا؟ أقل لهم إيه؟ أقل لهم فسقة وهذه ستة وجوه طيب شوفوا يا طلبة العلم حتى لا تضيع حصة الفقه وبقي شرط واحد وشرط العلم ولكن نخليه في الغد لسبب مهم جدا لأن تحت مساله مهمة جدا وهو حد العلم الذي يجوز تنصيب الإمام به لأن من أهل العلم من شرط أن يكون ماذا؟ عالما بلغ مرتبة ماذا الاجتهاد